لسنا م س ؤ و ل ي ه لخطه لخطه واليوم أ ق ر ى عن ذله العالم إ ذ ا ذل و اخر هل نشتر ع عليه هل ن ش به هل ننفر الناس ب ه إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا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 ل ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة بعدما عاد الشيخ السدلان ل ل ب ر ك ة ا ل ط ح ل ا ء م ر ة ث ا ن ي ة وكما سبق في علمكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ب ض ي ا ف ة إ س ب ا ن ي ا للشيخ السدلان من طرف المؤسسه ا ل إ س ل ا م ي ه ل ر ع ا ي ة الشباب ب ت ر ق و ن ا وذلك في مؤتمرها الثامن عشر الذي انتهى يومه السابع والعشرين يونيو عشر والف وعلمتم ب ا ل أ ح د ا ث التي أ و ق ع ت بالشيخ السدلان في ا ل ب ر ك ة ا ل ض ح ل ة ثم جاء بعدها بيوم وبالضبط يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر م ن نفس ا ل س ن ة استضافته م د ي ن ة خ ي ر و ن ة ا ل إ س ب ا ن ي ة من طرف جمعيتين ج م ع ي ة الهلال ا ل ث ق ا ف ي ة و ج م ع ي ة السلام في مؤتمرهم الدعوي الثالث تحت عنوان أ ه م ي ة الشباب ودوره في المجتمع و ك ا ل ع ا د ة عاد الضفدع البري إ ل ى صوته السحري ف أ و ق ع السدلان في بركته م ر ة أ خ ر ى فزاد في ا ل ب ر ك ة طينا وضحاها أ س ئ ل ة تقدم ك ا ل ع ا د ة إ ل ى العلماء قصد ا ل ا س ت ف ا د ة و ك ا ل ع ا د ة فيهم المستفيد والمستفاد منهم ومنهم من لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء في المؤتمر ا ل أ و ل بتارقونا كانت أ س ئ ل ة شوعه عن عرعر قصد تعديله وفي هذا المؤتمر بخيرونة كان سؤال شوعا عن أ ب ي إ س ح ا ق الحوين ي وتعديله بل التعجيل بتعديله والسر في ا س ت ض ا ف ة الشيخ سدلان خ ا ص ليس ل أ ن الضفدع البري يعتقد في علم السدلان و ب أ ن ه عالم أ و أ ن ه ايمن لا و إ ن م ا يشتعر عليه أنه عضو فعبد ي اللجنة الدائمة للإفتاء ف القادر شوع بذكائه ومكره أ ر ا د جواب ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة عن طريق شخص السدلان ل ت ز ك ي ة المخالفين الذين بدعهم علماء و أ ئ م ة الحجاز ف أ ر ا د شوع أ ن يضرب هؤلاء العلماء و ا ل أ ئ م ة بالسدلان العضو في ا ل ل ج ن ة يوهم الناس ان ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة ل ل إ ف ت ا ء ق ك ط ه ت ردود ا ل ع ل م ا ء الكبار ويخرجوها اولا اولا اولا ا ل م خ ا ل ف و ن من د ا ئ ر ة ا ل ج ر ح ا ل م ف ص ل الى د ي ل المفصل الله ي ق و ل ك م اي هالي ا خ و ة وحواء و ا ن ت ق ل مباشرات ا إلا س ؤ ا ل ا ل م ط ل و ل سؤال ج ا ئ ر و ا ل ذ ي قدم ه شو عبدالكتر و م ل ا ح ظ ة أ ن ا ل أ س ئ ل ة التي تتناول الجرح والتعديل لا يطرحهما أ ح د من الناس و إ ن م ا يختص بها الضفدع ا ل ب ر والسؤال هو ك ا ل آ ت ي س أ ل أ ح د ا ل إ خ و ة عن الشيخ الاسحاق الحوين ولعل ا ل أ خ قد سمع من بعض الشباب أ ن ه م يطعنون في هذا الشيخ ويقولون أ ن ه مجروح من قبل بعض أ ه ل العلم فبمعرفتكم بهذا الشخص أ و بهذا ا ل أ خ أ و بهذا العالم المرج بارك الله فيكم وهذا ما يريده صاحب السؤال أ ن تبينوا هل يلتف شبابنا حول أ ش ر ط الشيخ والسماع ل د ر و س ه أ م ي ؤ خ ذ بما قاله البعض ب أ ن ه مجروح ولا ينبغي سماع أ ش ر ط ة الشيخ أ ب ي إ س ح ا ق ونرجو من الشيخ أ ن يبين لنا ما تيسر في هذا بارك الله فيك وسنسمع السؤال أ و ل ا ثم نرى جواب الشيخ ا ل س ل السؤال ا ث ن ي يسأل ع ن أحد ا ل الشيخ إ إسحاق خ و وهو أبو حوين ة ولعل ا ل آ خ ر د سمع من بعض الشباب انهم يطعنون في هذا الشيخ ويقولون انه مجروح من قبل بعض اهل العلم فبمعرفتكم بهذا الشخص وبهذا, وبهذا العالم أ خ م وبهذا ا ل المرض وركبه فيكم وهذا الذي يريد ص ا ح السؤال ان تبينوا هل يلتف شبابنا حول عشقته الشيخ والسماع لعروسه أم يأخذ مما لقد البعض مجروح ولا يدفع ولا يدفع سماع شيخ الشيخ أمر من الإصار بارك يبين الشيخ هذا ل في ق سمعتم السؤال أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ولعدم ت ض ي ع الوقت لن أ ع ل ق على خ ب ث ي ة السؤال ومكر السائل و إ ن م ا ستلاحظون أ ي ه ا ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت أ ن ج و ا ب السدلان كله لم يذكر فيه اسم أ ب ي إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن لماذا ل أ ن المراد من الجواب أ ن يكون عامل لابي إ س ح ا ق و ل إ خ و ت ه المنتمنه الى ا ل ج م ع ي ة الجواب بالمدح لابي إ س ح ا ق هو م د ح للجمعيه ج م ع ي ة احياء الطرف وجواب السدلان هو من ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة ف ظهر المطلوب وحصل الطالب على مطلبه فهذا مطلوب وغش وخداع لكل الناس وسنرى هذا في جواب الشيخ اسلم ل أقول يا أخواني نحن نكلمك عن مبدأ وأوى وأساس نكلمك الشريع أن التفرق والطعن والتحزق يا أساس نحن عن منه من أن ليس من دين ا ل إ س ل ا م و أ ن الله ج ل و ع ل ا قال إ ن الذي ن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إ ن م ا أ م ر ه م إلى الله. إنما أمرهم الى ل ل ه أمرهم إنما إ الله فالذي يدعو إ ل ى ا ل ت ح ز م ويقوى كل أ م و ا ت و ا ل أ ح ي ا ء كلامك هذا, هذا شيخنا、لا. لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم بانه الحق الذي نزل به ا ل ق ر آ ن فلا تحزو ا في الاسلام ولا تفرق لان الله قال ان الذي نفرق و ا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء وهذا دليل على ان ا ل ا م ة كانت و ا ح د ة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة م ب ن ي ة على قواعد ث ا ب ت ة سماها العلماء ب أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومن غيرها أ و بدلها أ و ساوى بينها وبين قواعد م خ ت ر ع ة و م ح د ث ة فقد ت ح د ث وخرج من سبيل الحق الذي هو سبيل المؤمنين سبيل ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ه فكل من خالفت أ ص و ل ه أو بعض, أصوله، أصول أهل السنة والجماعة، او بعض اصول ه اهل ا ل س ن ة والجماعه ة او اصول بعض ل السنة والجماعة ق د تحزب وخرج من ا ل س ل ف ي ة كما وقع الخوارج و ا ل ش ي ع ة و ا ل م ع ت ز ل ة والاخوان المسلمين وغيرهم وهم من الاثنين والسبعين ف ر ق وانا لا اختلف معك في هذا شيخنا ولا احد يختلف ايضا في هذا من اهل العلم ا ل ذ ي يدعو الى ا ل ت ح ز م و ي م ت ت الامراض ولكن ا ل ش ي خ ن ا ف الذي يدعو إ ل ى ا ل ت ح ز ن ويمكن ا ل أ م و ا والأحياء ت هذا ا ل ذ ي ينبغي أن يقاطع أن أنت ش ي خ ن ا ب ه ذ الذي ا ك ل ا ظالم م يدعو ا ل ر ج ل و ا ل م ق ص و د ف ي ك ل ا م ك ه و ا ل ش ي خ ا ل إ م م ا ربيع ن ه ا د ي الذي م د حفظه ا ل ل ه أ و ل من م ق ت ا ل س ي د وهذا طعم لأن ربيعا قطب سيد ما مقت وما إ ن رد على أ قتا و ا ل ه في ك ب ه و أ م ذات السيد قطب كلنا قطب ن على م يجزم ومقت أنه أحد أفي أفي عند النار الجنة الله بحاله هو ع ولا ل حد قولك كذلك كل من قال بقول سيد قطب من ا ل أ ح ي ا ء بعدما ذهب وفتش الكتب والمؤلفات والتي تدعي أ ن ه ا على الرفوف اعلم شيخان ا س ت د ل ا ن أ ن ر ب ي ع ا حفظه الله ما خرج بهذا عن اصول ا ل س ل ف ي ة بل حفاظا عليها نبش فيما تعتقد أ ن ه على الرفوف وهي ليست على الرفوف و إ ن م ا هي في قلوب الناس التابعين لهؤلاء من أ ص ح ا ب الظلال وفي الصدور بل وفي العروق تجري جريان الدم و أ م ا طعنك فيه أ ن ه يدعو إ ل ى التحزب الذي هو من النوع الذي أ ن ت م فيه فهذا باطل و أ م ا إ ذ ا كنت تقصد أ ن ه تحزب ا ل س ل ف ي ة فهذا نعم هو يدعو إ ل ى البقاء في حزب ا ل س ل ف ي ة ا ل س ل ف ي ة حزب الله المفلح وهذا قول ا ل إ م ا م صالح ا ل فوزان حفظه الله و إ ل ي ك قوله إ ن شاء الله الله لكنها نعم حزب حزب الله الله جل وعلا يقول أ و ل ئ ك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون السلف انحازوا إ ل ى ا ل ت س ا ب و ا ل س ن ة والصحابه إ ل ى ص ا ر حزب الله و أ م ا من خالفهم فهم ا ح ج ا ب ضاله مخالفه ا ل أ ح ج ا ب تختلف هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان كما في آخر كما في اخر في آ س و ر ة المجادله هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان ا ل أ ح ز ا ب تختلف فمن كان على, على منهج الكتاب و ا ل س ن ة فهو حزب الله ومن كان على منهج ا ل ظ ل ا ل فهو حزب الشيطان و أ ن ت خ ي ر تكون من حزب الله أ و تكون من حزب الشيطان وأما دعوتك للناس بوجوب مقاطعته فهذا عين الافتراء وعين الباطل كذلك ف م ق ا ط ع ة الشيخ ربيعه ي م ق ا ط ع ة لمن نحى نحوه هي م ق ا ط ع ة للشيخ عبيد الجابري و م ق ا ط ع ة للشيخ صالح الفوزان و م ت ا ق م ق ا ط ع ة للشيخ محمد ا ل إ م ا م و م ق ا ط ع ة للشيخ العباد و م ق ا ط ع ة حتى ل ل أ م و ا ت رحمهم الله أ م ث ا ل يحيى ا ل ن ج م و ا ل إ م ا م ا ل د ر ا ل ب ه ي ة الشيخ العثيمين والنجم الكبير ن ا س الد ي ن ا ل أ ل ب ا ن ي و م ق ا ط ع ة لجميع علماء ا ل س ل ف ي ة كبيرهم وطالبهم ل أ ن ه م نافحوا على حزب ا ل س ل ف ي ة و أ ف ض ل و ا اقوال أ ص ح ا ب ا ل ط ل ا ل و ا ل ظ ل ا ل و أ ظ ه ر و ا ب د ع ا ه ومحدثاتهم أ م ا ل ك ا ر ا ت ه م و أ م ر ت شيخنا السدلان الناس بوجوب التحذير من الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله فهل تحذر الناس من سلفيته التي يفتقدها كثير من العلماء أ م تحذرهم من غيرته على المنهج السلفي والعلم السلفي التي افتقدها كثير من الدعاه و ا ف ت ق ر إ ل ي ه ا افتقار الهائم إ ل ى ق ط ر ة الماء البارد ثم شيخنا لم تقف هنا و إ ن م ا أ م ض ي ت بالباطل حتى رميته بقولك أ ن ه يفرق ج م ا ع ة المسلمين فما أ ظ ل م ك يا شيخ سلم بعدما خ ل ا لك الميدان ما أ ظ ل م ك خ ط أ الشيخ ربيع معتبر عندك ولكن فلان فلان وفلان مخطئون وخطاهم لا يعتبر ل أ ن ه م غير معصومين وهذا قولك أ م ا إ ن ه ا ل ق س م ة ضيظه من يفارق ك ل م ة المسلمين يا سدلان هل الذي يدعو إ ل ى التوحيد ونبذ الشرك وقطع هبال البدع أم, ام الذي يتستر على البدع و ا ل م ت د ع يحذر التوحيد خ ش ي ة ت ف ر ق ة ك ل م ة المسلمين ماذا نقصد ب ك ل م ة المسلمين او ماذا تقصد انت ب ك ل م ة المسلمين هل للمسلمين ك ل م ة غير ك ل م ة السواء ك ل م ة التوحيد لا اله الا الله فان كانت هذه هي ك ل م ة المسلمين حقا فهو يدعو اليها وكل العلماء السلفيين يدعو ن اليها اما اذا كانت ك ل م ة المسلمين هي مجرد تحقيق ا ل ا خ و ة ا ل ا ن س ا ن ي ة فمرحبا باليهود ومرحبا بالنصارى ومرحبا بالمجوس ومرحبا بالهندوس و أ ع و ذ بالله الشيخ ربيع يدعو إ ل ى ك ل م ة المسلمين وهي ك ل م ة التوحيد التي لا ت د خ ل في ا ل إ س ل ا م إ ل ا بها وهذا ادعاء منك و ب ا ط ل يا شيخنا واليوم ا ق ر عن م ل ة العالم إ ذ ا د ل ة واخر هل نشبه الجواب شيخنا والرد على استفهامك تسمعه من ا ل إ م ا م الجليل قامع ا ل ب د ع ة ومظهر أ ح ك ا م ا ل س ن ة الشيخ ا ل ف ا ض ي عبيد الجابري بارك الله له في علمه و إ ي م ا ن ه و أ ج ل ه فاسمع إ ل ى ما يقوله حفظه الله وإما أن يكون هذا المخالف هذا أن الذي خالف في امر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه خالف قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى فهذا لا ك ر ا م ة له عند اهل السنه يردون عليه قوله ويشنعون ي عليه ويصفونه بالبدعه والضلال ويحذرون منه ويغرضون فيه القول إ ل ا إ ذ ا ترتبت مفسده أ ك ب ر من المصلحه ا ل م ر ت و ى ف إ ن ه م يكتفون برد خطئه ا ويحذرونه في أ ن ف س ه م لقد سمعت شيخنا الجليل التفصيل الجميل ب ا ل س ؤ ا ل أولي واستفهامك سؤالك م نعم الشيخ الجليل ب ي د ا ا ل ج سيخنا هذا صحيح ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليه كان لهم أ خ ط ا ل أ ن ه م بشر ولكن ليسوا كالبشر بل هم أ ع ظ م البشر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل لكن أ خ ط ا ء ه ما كانت أ خ ط ا ء عقائديه ولا أ خ ط ا ء منهجيه اما نحن وما نحن فيه ا ل آ ن من أ خ ط ا ء خ ط ي ر ة من بعض الدعاه المتعالمين هي أ خ ط ا ء ع ق د ي ومخالفات م ن ه ج ي ة لا ينبغي السكوت عليها هي مخالفات أ و مخالفات لاصول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هي أ خ ط ا ء ع ق ا د ي ه كما كنت مخالفات م ن ه ج ي ة لا ي ن ب غ السكوت عليها تسكت على ح ا ك م ي ة قطب أ خ ي ه و ح ا ك م ي ة أ ب ي إ س ح ا ق الحويني ومن نحى نحوه هذه ا ل ح ا ك م ي ة ما قدمت للناس إ ل ا للخروج على الحبكه ص و ر ة تبقى ا ل أ ص ل ب ح ا ك م ي ة الخوارج الذي نطبقها على علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و إ ل ي ك شيخان السدلان ما قاله العلماء بالتفصيل في هذه ا ل ح ا ك م ي ة التي يدعو إ ل ي ه ا أ ب و إ س ح ا ق الحويني وعدنا نعر و و المغراوي وهذا من فقه الواقع هذا من فقه الواقع أ ب و إ س ح ا ق حي يرزق والعلماء الذين ردوا عليه أ ح ي ا ء يرزقون بارك الله في آ ج ا ل ه م ورحمه الله م ن مات م ندوه اولا سئل الشيخ ا ل إ م ا م ب ن ع ث ي م ي ن رحمه الله تعالى ما ت ق و ل عفوا الله عنك في من أ ض ا ف ل لتوحيد قسم ر ا ب ع انسان ما توحيد الحاكمي الجواب نقول إ ن ه ض ا ل وجاهل ل أ ن توحيد الحاكمي هو توحيد الله عز وجل الحاكم هو الله ف إ ذ ا قلت التوحيد ث ل ا ث ة أ ن و ا ع كما قال العلماء توحيد الربوبيه ف إ ن توحيد ا ل ح ا ك م ي ة داخل في توحيد الربوبيه ل أ ن توحيد الربوبيه هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل وهذا قول محدث منكر وكيف توحيد ا ل ح ا ك م ي ة ما يمكن أ ن توحد ا ل ح ا ك م ي ة والمعنى أ ن يكون حاكم الدنيا واحد أم م ا ذ ا هذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه ويقال له إ ذ ا أ ر د ت ا ل ح ك م فالحكم لله وحده وهو داخل في توحيد الربوبيه ل أ ن الرب هو الخالق المالك ا ل م ض ب ر ل ل أ م و ر كلها فهذه بدعه و ض ل ا ل ة نعم انتهى كلام الشيخ العثيمين وسئل ا ل إ ي م ا ن الفاضل شيخ صالح الفوزان نفس السؤال ف أ ج ا ب حفظه الله تعالى هذا أ خ ذ جزء قليل لا إ ل ه إ ل ا الله وترك ا ل أ ص ل الذي هو التوحيد و ا ل ع ب ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله معناها لا معهود بحق إ ل الا ا ل ه فهي تلف ل ش ر ك وتثبت الله ت و و ح ي د ا ا لا إلا الله في ك ي من معنى لا إله إلا الله. ولكن الأصل هو التوحيد وما أ م ر و ا إ ل ا ل ي ع و د و ا الله مخلصين له الدين وما أ م ر و ا إ ل ا ل ي ع و د و ا إ ل ه ا واحدا وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ء إ ليعبدون لكن هذه ف ت ن ة هؤلاء الذين يقولون هذه ا ل م ق ا م ة إ ن م ا هم جهال يفسرون كلام الله وكلام رسوله وهو ليس عندهم علم إ ن م ا هم أ ص ح ا ب ث ق ا ف ة عامه ويسمونهم مفكرين لكن ليس لهم فقه في دين الله وعدم الفقه في دين الله آ ف ة ولا يجوز ل أ ح د أ ن يدخل في تفسير كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس عنده فقه وعلم أ و أ ن هذا الرجل م غ ر د يكون عالما لكنه م غ ر د يريد أ ن يصرف الناس عن التوحيد ويشغلاه بقضايا دون التوحيد فهو إ م ا جاهل و إ م ا م غ ر د هذا الذي يفسر هذا التفسير وقال أ ي ض ا الشيخ صالح الفوزان في نفس كلامه اختصارا نعم حتى بعضهم كتب ك ت ا ب يقول فيه إ ن الله خلق الخلق ليحقق ا ل ح ا ك م ي ة في ا ل أ ر ض ه ذ ا مخالف لقوله تعالى وما ما خلقت تعالى الجن والإنسى إلا لقوله ليعبدون يعني ر ا ح للآية هذه بل خلقوا لأجل أن ي حقق ا ل ح ا ك م ي ن يا سبحان الله الله تعالى ي قول وما خ ل ق ت ا ل ج ن و انسى ل الى اليوم و أ ن ت تقول ل ي حقق ا ل ح ا ك م ي نعم ن من أ ي ن ج ا ء ب هذا التفسير وفي ا ل ح ق ي ق ة هم مكفيري لا مفكري ن ا ن ت ب ه انت هكا ل م ا ل شيخ ص ل ف ه انني اشيخ سدلت الا ن ن ب ه على هؤلاء ونحذر ا ل ن ا س من جهل ه م و ت ك ف ي ر ه م ف أ ن ا وغيري من المسلمين إ ذ ا قراوا كلام الشيخ صالح الفوزان يستنتجون أ ن أ ب ا إ س ح ا ق الحويني رجل تكفيري حقا لذلك بدعه العلماء ولم يعطوا له وزنا فيما قيل عنه انه عالم حديث أبدا بل بينه وبين علم الحديث اربعه عشر قرنا من التعليم ينبغي أ ن يراجعها مشيا إ ل ى ا ل خ ل ف أ و أ ن يسافر في زمن الماضي طلبا لعلم الحديث سندا و ك ل ا م هذا يؤيده يا شيخنا يؤيده كلام رافع راية الجرح ل و ت ع ربيع د المجاهد هادي المدخل ي الذي ل الإمام الله قال من حفظه كيف لا يعقل أ ب ن ا ء التوحيد هذه المكايد وهذه البلايا التي د ا ه م ت ه م وفرقتهم ومزقتهم ل أ ج ل دعوات ا ل جوفاء وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي ا ل ي ه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبده لا إ ل ه إ ل ا الله لا ح ك م ا إ ل ا الله عندهم اهى خ ص ا ئ ص ا ل أ ل و ه ي ة لا ح ك م ا إ ل ا الله هذا التفسير يجعلك ترى ا ل ش ر ك أ م ا م ك كأنك ل م تر ر شيء ش ا ل ك ا ل ذ ي ي ح ا ر ب ه ان ل أ ب يكون ا ء ل هناك هذا التفسير ل م ع انظمه ا للاسفل ولكن ثم ع يكون ا س ي هناك ل انظمه للاسفل ا ولكن يكون هناك م ا ل ظ م ع ه ل ل ا ا ل ل ه ما هي ع ب ا د ة ا ل ص ل ا ة الصوم ا ل ز ك ا ة الحج النذر التوكل الرجاء ا ل ر غ ب ة ا ل ر ه ب ة هذه تصرف لله وحده لا تصرف ل أ ح د أ م ا لا ح ا ك م إ ل ا الله فلا تدخل في معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ب د ا انت ه ى ك ل ا الشيخ ربيع و اسمع ي ا ل آ ن يا شيخنا السدلان إ ل ى ما يقول الشيخ عبد العزيز الراجع قال ل ك ن غالا بعض الناس او ا ل ج م ا ع ة الذين هم معروفون الان فقالوا في توحيد الحاكمين وصاروا وصاروا لا يتكلمون الا عن توحيد الحاكمين ويكفرون الحكام لانهم لم يحكموا ب ا ل ش ر ي ع ة لكنهم لا يتكلمون في الشرك لا يتكلمون في الدعاء لغير الله ولا بالذبح ولا في النذر مع أ ن هذا الشرك والقبور ع ن د ه و أ م ا م ه وبين أ ي د ي ه م يذبح لها وينذر لها ولا يتكلمون. لا يتكلمون الا في توحيد الحاكم لماذا هذا ما يريده هؤلاء المبتدعه أ د ل ة شبه ن ص ي ة و أ ح ك ا م م ب ن ي ة على قواعد ف ا س د ة قصد إ ق ن ا ع الناس بالخروج على الحكام وتغريرا لتكفيرهم له م وهذه الاجتهادات فيها م خ ا ل ف ة من كل الوجوه ل أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين لا يرون بتاتا الخروج على الحكام و إ ن ج ا ر و أ م ا الشيخ بن برجيس رحمه الله تعالى فقال اختصارا إ ن الله تعالى متوحد في ربوبيته متوحد في أ س م ا ئ ه وصفاته ومتوحد في الوهيته هذه هي اقسام التوحيد الذي جرى عليه السلف رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه إ ل ى أ ن قال بعد تفصيل ج م ي ل فمن ثم وضع توحيد ا ل ح ا ك م ي ة و ل ك ل أ ق س ا م ا ل ت و ح ي د المعروفه ا ل ث ل ا ث ة ه و م ن ا ل أ م و ر ا ل ت ي أ د خ ل ه ا بعض م ن ا ئ ل ا ل ت ح الى المسائل ا ل ت ك ف ي ر في ه ذ ا ا ل ع ص ر ك ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن ا ل م س ل م ي ن و غ الى م س ا ئ ل ي ت ت و ل الى س في ش ي ء إذ أ ق س ا م ا ل ت و ح ي د ا ل ث ل ا ث ة ك ا ف ي ة ا ن ت ه ى ك ل ا م ا ل ش ي خ الى ر ج م س ر ح م ه ا ل ل ه و ق ا ل ا ل ش ي خ ربيع أ ي ض ا في ن ف س ا ل م س أ ل ة و ا ل ل ه ل ا ن ر ى ولاء ولا, ولا براءه في كثير من الشباب على توحيد الله وتجد كثير من الشباب يوالي عباد القبور أ ع د ا ء التوحيد ويحارب ح م ل ة رايه التوحيد هذا موجود وما سببه إ ل ا تلاعب هؤلاء ا ل ج ه ل ة بعقول شباب التوحيد و أ ب ن ا ء التوحيد ج ه ل ا ما عرفوا توحيد الله ولا عرفوا د ع و ة ا ل أ م ن ي ه ولا عرفوا م ك ا ن ة هذه ا ل د ع و ة ما عرفوها ا ا ت الشيخ والآن كلام الشيخ رضيع مع كلام الشيخ حفظه الله. فقد ا ر ك و س حفظه ف قال فتفسير سيد قطب و أ خ ي ه محمد بمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله ب ا ل ح ا ك م ي ة اي لا ح ا ك م إ الا الله تفسير قاصر غير صحيح فكيف يكون ا ل أ ف ض ل فهو مخالف لما عليه تفسير السلف الصالح لمعنى لا إ ل ه إ ل ا الله وهو لا معبود بحق إ ل ا الله ويدل عليه قوله تعالى ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطن و أ ن الله هو العلي الكبير انتهى كلام الشيخ فركوس شيخ انس أ ب و إ س ح ا ق الحويني جعل ا ل ح ا ك م ي ة أ خ ص خ ص ا ئ ص التوحيد وقد نصح ونوصح فلم يقبل ا ل ن ص ي ح ة وتمادى في قوله و أ غ ل ق أ ب و ا ب ق ل ب ه على اعتقاده ودعا إ ل ى ما يعتقد وحكم عليه بعد ذلك أ ن ه مبتدع ل أ ن ه يدن د ن على ب د ع ة ا ل ح ا ك م ي ة و أ ن ت سمعت شيخنا أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة والعلب م فما تقول شيخ أ ت و ا ف ق ه م ام أ ن ك على قولك لا نرد عليه خ ا ص ة و أ ن ا ل ح و ي ن ي وعدنان وغيرهما ما يدعون إ ل ى ا ل ح ا ك م ي ة ل ي ي ح و الا ح ك م ي ة إ ليحيوا ا ل ا ل ح ا ك م ي ة التي قتل بسببها علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وستشهد ا بسببها كثير من ا ل ص ح ا ب ة و بسببها وقعت موقعت ا ح ر و ر ي ة و موقعت ا النهر و اتريد يا شيخ السدلان أ ن تسكت على هذا المنكر من أ ج ل أ ن تحفظ ك ر ا م ة الحويني و ما و ج ه ه أ م ا علمت أ ن ا ل ح م ق يقول من أ ص خ ا الله ب ر ض ا ل ن ا س سخط الله علي ه و اصحابه علي ف ا ل خ ل ا ص ة إ ذ ن أ ن أ ب ا إ س ح ا ق الحويني ف ي نظر الذي نرد عليه هو جاهل وظال وله م ح د ث ة م ن ك ر ة وله ب د ع ا و ض ل ا ل ة هذا في كلام العثيمين أ ب و إ س ح ا ق هو أ ي ض ا جاهل و ل ا ع ل م له وصاحب ث ق ا ف ة ع ا م ة فقط وهو م غ ر ق وله قواعد ف ا س د ة و تكفيري وهذا ما قاله صالح الفوزان في ر ب ه عليه أ ب و إ س ح ا ق مبتدع عند ربيع المدخلي وعند عبيد الجابر أ ب و إ س ح ا ق إ خ و ا ن ي عند الشيخ بن برجس رحمه الله أ ب و إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن ي أ ر ا د بهذه ا ل ح ا ك م ي ة أ ن يصل إ ل ى شرك الحاكمه فجعلها من توحيد ا ل أ ل و ه ي ة فيتهم الحكام أ ن لهم شرك ا ل ح ا ك م ي ة و أ ن ه م لا يحكمون بما أ ن ز ل الله وبذلك يكونون مشركين ويثبت للناس أ ن ه م كفار وجب الخروج عليه و هذا هو ر أ م و هلوس ما قال به إ ل ا أ ب ن ا ء من خ و ي ص ر التميمي و أ ح ف ا د عبد الرحمن ب ن ا ج م ا ل الذي ن ا س ت ح ل و ا د م ا ء ا ل ص ح ا ب ة و خ ي رسول ة خلفاء ل ا ر صلى الله علي ه و سلامت و ح هدل ح ا ك ي م ف قتل ع ث م ا ن رضي الله عنه بسم ا الله ح ا ك م و ق ت علي ل ل رضي ا عنه بسم ا الله ح ا و ا ستشهد كثير من ا ل ص ح ا ب ة في ا ل نهر و ا ن ب ا س م الله ح ا و أ ر ا د يسد ا لان ابنك البار الحويني أ ن يشعر نار ا ل ح ا ك م ي ة في هذا العصر لكي يصل إ ل ى دليل تحليلي وجواز سفك دماء ا ل أ م ر ا ء و أ ت ب ا ع ا ل أ م ر ا ء فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هؤلاء أ ص ح ا ب ا ل ح ا ك م ي ة ما يهمهم أ ن يفهم الناس معنى الحاكميه انها من ا ل ر ب و ب ي ة بل أ ر ا د و ا أ ن يدخلوا في عقول الخلق أ ن ا ل ح ا ك م ي ة أ خ ص خصائص ا ل أ ل و ه ي ه ليثيروا الشعوب على حكامهم و أ م ر ا ئ ه م ل إ س ق ا ط ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبهذا يسهل على هؤلاء المبتدع أ ن يكونوا حكاما بدل ان يكونوا علماء و أ ن يكونوا ملوكا بدل ان يكونوا دعاء إ ل ى الله و هذا هو ه د ف جميع يهرى هي ت ر ا ف ا ل ك و ي ت ي ة التي تمولها ا ي ر ا ن المجوسي ة كما تمولها الى ا ل ل ت في ل ب ن ا ن و كما ت م و ل ح ر على كتابه في ف ل س ط ي ن و كما ت م و ل ا ل ي خ و ا ل مسلمين في مصر و القاعد ة في افغانستان و ا ل مغرب ا ل ع ر ب الا ان تمويلها لهذه ا ل أ ح ز ا ب ظاهر جلي ليعرف المسلمون أ ن إ ي ر ا ن هي ص ا ح ب ة ا ل إ س ل ا م الحق و ا ل م د ا ف ع ة عنه بحق ه و أ م ا تمويلها ل ج م ع ي ة إ ح ي ا ء التراث بالغتق ا ل أ م و ا ل عليها فهو تمويل خفي مستور لتدمير ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة من الداخل افهموا يا مسلمين و أ م ا قوله يعني قول أ ب و اسحاق أن العرب في الجاهلية قبل ا ا الحاكمية فهذا ت توحيد ت ل على و ي ك ل ت الاسلام ر ي خ ا ع ر ب قبل ل والمشركون منه ما م قاتلوا الا على توحيد الشرك توحيد ع ب ا د ة الاوثان ا لله و ا ل ع ز ة و م ا ن ا ت وهبات و اما اذا كان يقصد ب ا ل ج ا ه ل ي ة ما بعد الاسلام فالله المستعان و أ م ا ي اخلاق ش ي ن ا أ خ أ ب ي إ س ح ا ق الحويني مع العلماء فهو في أ ع ل ى درجات التعامل ا ل إ س ل ا م ي فقد سئل أ ب و إ س ح ا ق الحويني عن الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله الذي شهدت له ا ل أ م ة بالعلم والحق قال في أ ب و اسحاق استهزاء واستهتار ان ت ع ا ي ز ن ي أ ع ج ن مع ل ب ي يعجنه وقال مستنقصا بعلم الشيخ ربيع علمه الشيخ ل ربيع ع م لا يساوي شيئا في علم وقال أ ي ض ا وطعنا في الشيخ بن هادي يعني ربي ع حفظه الله قال ربيع ده أحمق بخرف ده علم ه ب ا ل ن س ب ة ل أ د ك ده مشرف بل وقال في ب ن ب ا د والعثيمين و ا ل أ ل ب ا ن رحمه الله هم ج ل ي ط ة حين قيل له ما تقول فيمن يقول أ ن العمليات ا س ت ش ه ا د ي ة ع م ل ي ة ا ن ت ح ا ر ي ة قال هؤلاء ج ا ل ي ط ا طبعا لم يقل بهذا إ ل ا ابن باز والعثيمين و ا ل أ ل ب ا ن ي هم الذين قالوا ب أ ن هذه العمليه ة ت ت س ش ا د ي ة وإنما ا هي ن ت ح ا ر ي ة كذلك أ خ و ه محمد ح س ا ن ف ق د قال ف ي ه ك ذ ا ب م ن قال ا ل أن ع م ل ي ة ا س ت ش هي ا د ة عملية انتحاريه ة و غ ي ر ا أخلاقية الرفيعة والمعاملات المبنية على الطورة من على حقيقه شيخان السدلان ا أ ن ا ما سمعت يوما من أ ب ي إ س ح ا ق الحويني درسا في التوحيد ولا سمعناه من عدنان عرور ولا سمعناه من عبد الرحمن عبد الخادر هذا في علمي أ ن ا طبعا وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين لهن دينا ح ن ف ا ف أ ي علم, علم علمه أ ب و إ س ح ا ق لدنس شيخان حتى وصفوه بالعالم هل تعلم شيخان ان أ أ ب ا إ س ح ا ق الحوين يرى أ ن العالم عليه أ ن يعلم منهج السلف الصالح دون التطرق إ ل ى الفرق الضاله و أ ص ح ا ب المناهج الضاله و يقصد العلم النظري و هذا مخالف تماما لما يقوله ا ل أ ئ م ة فضلا عن المشيخ و العلماء فالعلم النظري وفقط عند اليهود و يرى شيخنا أ ن التكفير, التكفير المصير للمسر على المعصيه ويرى أ ن ا ل ح ا ك م ي ة كما ذكرت أ خ ص خصائص التوحيد وقد بينت لكم أ ق و ا ل علماء فيه ثم ثناؤه المعروف على أ ه ل البدع في مصر المعروفين بمنهج التكفير كمحمد عبد المقصود وفوز السعيد وسيد العربي وسيد ع ف ا ن وغيره وقوله أ ي ض ا لا يوجد سلطان شرعي في ا ل أ ر ض وقوله أ ي ض ا شارب الخمر مثال ل أ ه ل الكفر الصريح ا ثم اعترافه ودفاعه على منهج الموازنات ونهج منهج شيخه ع ب د ا ل حميد كشك في معظم خطبه في معظم خ ط بالطعن ه ب في ولاه ا ل أ م و ر والتشهير ب أ خ ط ا ئ ه م وتهيج العوام عليه يدعي أ ن ط ا ع ة الحاكم و أ م ر التكفير للحكام م س أ ل ة خ ل ا ف ه وهذا ض ر ب للمنهج السلفي و أ ص و ل ه طعنه في علماء كبار وسماهم ج ر ي ط ه إ ل ى غير ذلك من الطامات والمحدثات والفيضانات من القول ماقولك هذا يا شيخنا السدلان حين قلت وأنا أعرف بعض الأشخاص عندنا ا بعض في ل ل م م كان ة ك عليك من باب مكانتك ا ل ع ل م ي ة أ ن تقول وأنا أعرف بعض العلماء عندنا في المملكة ولكن أ أعرف ن ا ا بعض ع عندنا ل ل ل م م م ا ا ء في ة و ل ك سبق فعل القلب كما يقال قول اللسان فدل على الحال ونزلت في وصفك لهم ا ل أ ش خ ا ص ثم تداركت الخطا فوصفتهم بالمؤمنين ثم تداركت أ ك ث ر فقلت علماء وهذا إ ن دل على شيء ف إ ن م ا يدل على أ ن في النفس شيئا و أ ن بها عدم صفاء وهذا يدل أ ي ض ا على خلافك معه في عموم ا ل م س أ ل ة وهؤلاء ا ل أ ش خ ا ص العلماء لا أ ر ا ه م إ ل ا شيخ صالح ا ل ف و ز ا ن والشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبي الجابري وغيرهم ف إ ن كان هؤلاء مجرد أ ش خ ا ص في نظرك ف إ ل ى الله المشتكى ثم بعد ذلك اتهمته وتشنع ا ل آ ن عليهم نهارا جهارا أ ن ه م مخطئون و إ ج م ا ع العلماء القدامى والمعاصرين قد عقد على وجوب إ ظ ه ا ر ا ل ف د ع وضحضها والتحذير منها و أ ن ت ت ا خ ذ ه م و أ ن ت تخطئه ب أ ي داله تخطئه و ب أ ي ح ج ة هل ح ج ة الكتاب و ا ل س ن ة أ م ح ج ة ا ل ر أ ي أ م المنطق أ م الهوى أ ن ت ا ل آ ن يا شيخنا بهذا الكلام تداهن المبتدع والمخالفه وتدافع عنه وتضرب علماء الحجاز الكبار بهؤلاء المخالفين لكي تظهر للناس أ ن ه م على الحق و إ ن أ خ ط أ و ا فهم مجتهدون ولا ينبغي للعلماء أ ن يردوا عليهم حفاظا على ماء الوجوه و ك ر ا م ة ا ل أ ش خ ا ص فالجواب على كلامك لا يكون مني أ ن ا بل س أ د ع و ا ل إ م ا م الكبير الشوكاني رحمه الله تعالى يجيبك كما جاء في فتح القدير حين ف س أ ل قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ولن يقول الله يقول رحمه الله وفي هذه ا ل آ ي ة من الوعد ي الشديد الذي ترجفه ل ا ل ق ل و ب و ت ت ص د ع م ن ه ا ل أ ف ئ د ة ما يوجب على أ ه ل العلم ا ل ح ا م ل ي ن ل ح ج ج ا ل ل ه سبحانه و ا ل ق ا ئ م ي ن ببيائه ن ش ر ا ع تركت ا ل ه ا ن ل أ ه ل ا ل ب د ع ا ل متى هدمت من المدربين ب م ذ ا ه ب السوء الطاركين للعمل بالكتاب و ا ل س ن ة المؤثرين لمحض ا ل ر أ ي ع ل ي ه م ف إ ن غالبت هؤلاء و إ ن أ ظ ه ر و ا قبولا و أ ب ا ن ا من أ خ ل ا ق ه ل ي ن ا لا يرضيه الا اتباع بدعته والدخول في مداخلهم والدخول في د ا خ ل ه والوقوع في ح ب ا ل ه إ ن فعل العالم ذلك بعد أ ن علمه الله من العلم ما يستفيد به أ ن ه د الله هو ما في كتابه و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلاله م ح ض ة و ج ه ا ل ة بينه و ر أ ي منهار وتقليد على شفا جرف هار فهو إ ذ ذاك ما له من الله من ولي ولا نصير ومن كان كذلك فهو مخذول لا محاله و ه ا ل ك بلا شك ولا شبه انتهكلا الشوكان رحمه الله وسئل الشيخ ب ن ب ا ز رحمه الله تعالى قيل له ف ض ي ل ة الشيخ أ ح س ن الله إ ل ي ك الذي يثني على او يثني على أ ه ل البدع ويمدحه هل يلحق بهم قال الشيخ امام ب ن فاز نعم ما فيه شك من أ ث ن ى عليهم ومدحهم ا هو داع لهم يدعو لهم هذا من دعاتهم نسال أ ل ل نسأل ه الله ا ل ع ا ف ي ة نعم و إ ن أ ر د ت أ ن تطلع أ ك ث ر أ خ ي أ و أ خ ت ي ب ا ه ث عن الحق ا ق ر أ كتاب ب ر ا ء ة علماء ا ل أ م ة من ت ز ك ي ة أ ه ل ا ل ب د ع ة و ا ل م ذ م ة لكاتبه السناني الله عصام حفظه واما ه و ب م ر ج ع ة ا ل إ م الإمام عثيمين رحمه وأما الفاضل صالح الفوزان وبثناء الإمام الفاضل ابن عثيمين رحمه الله وأما قولك يا شيخ السدلان أ ن ن ا لا نرد إ ل ا على المشركين هذا كلام الله أ ص ل له باطل من أ ص ل ه إ ل ى فرعون ما قال به أ ح د وساتيك ب أ د ل ة ساتيك ب أ د ل ة تسمعها من كبار العلماء قديما وحديثا جاء في فتح الباري قال ابنه غيره في حديث أ ب ي سعيد في قتال الخوارج وفي الحديث أ ن قتال الخوارج أ و ل ى من قتال المشرك و ا ل ح ك م ة فيه أ ن قتاله حفظ ر أ س مال ا ل إ س ل ا م وفي قتال أ ه ل الشرك طلب الربح وحفظ راس المال أولى هذا الكلام أ و ل ا يدل على أ ن الخوارج ما كانوا مشركين ولما قاتلهم علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في الحرورا ء لم يسب نساءهم ولم ي أ خ ذ غ ن ا ئ ه م ف إ ذ ا قتال علي لهم ل ي س ل أ ن ه م مشركين و إ ن م ا قاتلهم على بدعته ولم يشهر بهم فقط بل سفك دماء كما س ف ك هم دماء المسلمين ا ل أ م ر ا ن وقال ابن سلام في تاريخ بغداد المتبع ا للسنة ك ل ق ا ب ل على ا ل اليوم ج م ر وهو ع ن د ي أفضل من القيم ض ر ب بالسيوف في سبيل الله في و ا ل من ق الجوزي ة رحمه الله وقال ا ا بالحجة واللسان ل ج ه د م د م على ج ه ا بالسيف والبنى وقال د عبد الملك ا ل رمضان حفظه الله الله أ ك ب ر ما أ ع ظ م ا ل ت ر ب ي ة ا ل ن ب و ي ة وما أ ح ق ر ا ل ت ر ب ي ة ا ل ح ز ب ي ة التي من يوم أ ن حرمت أ ص ل الرد على المخالف و أ ب ن ا ؤ ه ا لا يتورعون عن دماء المسلمين اتخذوها هدرا باسم الجهاد ولا تكاد تقوم ف ت ن ة إ ل ا وهم وقودوها هذه ن ت ي ج ة م د ا ه ن ة بعضهم بعضا لوهم الاشتغال ب ا ل ك ف ا ت ه ا كلام الشيخ مالك ا أبي ر ء و أ ن شيخنا ا و ل ك ف ر ه ما رجعت وقرأت في اسمع ل القدامى ك ت ب من السلف والخلف ن ا من ت د وبوجوب الرضع م ي بل وللكفرة مشايخنا ا أسمع الافاضل في ا ل أ ش ر ط ة ما سمعت من أ ح د ه م قال بوجوب الرد على المشركين و ا ق ت ص ر ا ل على ر د اشالك ل م ر ك ي ن دون م والمبتدعين خ ا وانا ل ف ي ن أ شيخنا السدلان اذا كان لا يجوز الرد على المشركين فلماذا رد محمد حسان ابو اسحاق الحويني وغيرهما على ع م ر خالد وقد رضيتم بذلك فهل ع م ر خالد مشرك على حسب قولتكم او ان محمد حسان والحوين ي وغيرهما قد خالفوك في هذا و ر د و على هذا ا ل ط ا ل وانت يا شيخان السدلان المشركين اشخاصي ف أ ن ت لا ترد إ ل ا على المشركين فهل هؤلاء مشركون ونحن لا ندري أ م أ ن ك عند الغضب تخالف ما تدعو إ ل ي ه ابن ت ي م ي ة رحمه الله قال الراد البدع مجاهد وأنت شيخانا ماذا الراد البدع والساكت مجاهد الآن يا شيخانا على أهل تقول على أهل لن مرتدع عندك وأنت أن هذا أجيبك بشيء من في و إ ن م ا أ س ر د لك أ ق و ا ل العلماء القدامى والمعاصرين جوابا على ما تدعيه من ا ل أ ق و ا ل في عدم ا ل ر د و د و عدم جواز التشهير ب ا ل م ب ت د ع و الفرق الضاله فاسمعوا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت إ ل ى ما يقول ه و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء حقا سئل س م ا ح ة الشيخ المفتي حفظه الله عبد ا ل ع ا د ي أهل الشيخ في الرد على المخالف ما تقولون في ق و ل القائل إن الردود على أهل اهل ل والزيغ لم تكن السنة الردود لا ب كتب ينبغي بين د ديدا ع وإن ي غ تكن تنشار أن ر وهذا ك البدع م كايا ا شيخ س د ل ا فكان ا ن ج و سمحة المفتي ا ل ر و د ل أهل البدع ى من الجهاد في سبيل الله ومن ح م ا ي ة ا ل ش ر ي ع ة من أ ن يلصق بها ما ليس منها فتاليف الكتب وطبعها ونشرها هنا حقا و د ع و ة للحق في سبيل الله فمن زعم أ ن طبع الكتب ونشرها في الرد على المبتدعين أ م ر المبتدع ف إ ن ه على خ ط أ ل أ ن الله جل وعلا قال يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه و الجهاد يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالمال ومن الجهاد باللسان الذب عن ا ل ش ر ي ع ة وحمايتها من كل ما لفق بها م ما لفق من ا بكل لفق أ ي من شبه و أ ب ا ط ي ل ومن ذلك التحذير من البدع و ا ل د ع و ة إ ل ى الحق كلام شيخ اما ت ه ى ك ل ا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فقال الذي يقول ردود ردود هؤلاء فجره يعني باطلهم ينشرون ت ي ن ش ر باطلهم ولا يريدون احدا يرد عليهم هذا مقصودهم ا ف ه م ه م ولهذا يشوهون الردود ويقولون كتب الردود تقسي القلوب يعني خرافاتهم وبدعه تلين القلوب فهو مع مكرهم وكيدهم ينشرون البدع والضلالات ويهاجمون أ ه ل ا ل س ن ة في مجالسهم ومحاضرتهم ومحاضراتهم وكتبهم و ن د و ا ت ه م وفي كل شيء يهاجمون أ ه ل ا ل س ن ة ويهاجمون منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ويقولون لا نرد ع ل ي ه الردود تقسي القلوب أ م ا الطعن في الحق وفي أ ه ل ه ما شاء الله و م ح ا ر ب ة الحق و أ ه ل ه هذا يلين القلوب انتهى ك ل اما ل ش ي خ ربي حفظ الله. وأما امام ل ل ه و أ إ الدنيا م ا ابن باز رحمه الله رحمه تعالى فهو يقوم ا ا ل و ج بان على ع ل م ء ا ل ل م م س ي ت و ض يسير ح الحقيقة ونصح ومناقشة جماعة الجميع كل جمعية ي أو بأن في الخط الذي رسم ه الله لعباده و دعا إ ل ي ه ن ب ي ن ا صلى الله عليه و سلم و من تجاوز هذا أ و استمر في عناده لمصالح ش خ ص ي ة أ و لمقاصد لا يعلمها إ ل ا الله ف إ ن الواجب اسمع يا شيخان السدلان ف إ ن الواجب اتشهير به اتشهير به واتحذير ل منه ممن يحرف ا ل ح ق ي ق ة حتى يتجنب الناس ط ر ي ق ه حتى لا يدخل معهم من ل ا يعرف ح ق ي ق ة أ م ر ه م فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أ م ر ن الله ا باتباعه في ق و ل ه جل وعلا و أ ن هذا سراطي مستقيم ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب ك م ع ن سبيل ه ذلك م ص ا ك م ب ه ل ع ل ك م ت ت ق و ن انت هكلام الشيخ ايمان ل ب ر ح م وكالك افالك الشيخ ب ن بزع وكان إ م ا م ا بحق ا ل ل و م ك ل ا ل ل و م ع ل ى م ن ت مسكب ا ل ب ا ط ن و أ ب ا انا انصر الى الحق أ م ا م ن ت مسكب ا ل ح ق وداع ا ل ي ه و ض ح ب ط ل ا ن ما ا خ ل ف فهذا ه لهم ا لوم ل ع ي بل هو ش ك و وله ر ر أ ج ان أجر اجتهاده وأجر اجتهاده إصابته و للحق ي ق و ل ا ب ن باز أيضا ا رحمه ل ل ه من استمر ف ي ع ن ا د ه مخالفه ت ف إ ن ا لا و ج الواجب ب فإن ا ل ت ش ه ي ر به و ا لدينا س ل ا ن ق و ولهم ل مخالفه فهذا لا ز ي ق و ل ل ا ي ل ز م من ا ت ح ا د واجتماع المسلمين ان لا تنكروا على المخالف و السدلان ينهى عن منابذتهم و التشهير بهم لكي لا تكبر الفتنه بين المسلمين الشيخ ا ل إ م ا م الكبير بن عثيمين رحمه الله يقول بوجوب التنبيه على ا ل خ ط أ و ا ل إ ن ك ا ر و التحذير ممن يخالف معتقد السلف الصالح و السدلان يقول فلهم علينا ان لا نشهر بهم ولا م ن ا ب ذ ه وجاء في كتاب الصح و ا ل ا س ل ا م ي ضوابط وتوجيهات للشيخ ا ل إ م ا م محمد بن عثيمين رحمه الله قال فالواجب على من خرج عن الصواب في ا ل ع ق ي د ة أ و في العمل اي في ا ل أ م و ر ا ل ع ل م ي ة و ا ل ع م ل ي ة أ ن يناقش حتى يتبين له الحق ويرجع إ ل ي ه أ م ا أ خ ط ا ؤ ه فيجب ع ل ي ن ا أ نبينا ن ل خ ط أ ون أ ن ح ذ ر م ن ا ل خ ط أ ب ق د ر ا ل ا س ت ط ا ع ة ومع ذلك لان ي أ س فإن الله ق د ر د أ ق و ا م ا ل هم ب د ع و ك ب ي ر ة حتى صاروا من أ ه ل ا ل س ن ة انت ه ى ك ل ا م ا ل شيخ نوثي من و أ ن ا أ ر ج و أ ن يكون ش ي خ ن ا ا ل س د ل ا ن من أ ه ل ا ل س ن ة ح ق ا و حقق ي و سوى ل ى الشيخ يحيى ا ل نجم ر ح م ه الله تعالى ما ر أ ي ك م في من يقولون لا ينبغي للعلماء أ ن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت ل أ ن هذا يقوي ش و ك ة ا ل أ ع د ا ء ويشق الصف ف أ ج ا ب رحمه الله تعالى هذا قول باطل ودعاء ا ممقوت يقصد به تعطيل ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصد به إ ل غ ا ء بيان الحق وقال رحمه الله تعالى أ ي ض ا بل يجب على أ ه ل العلم أ ن يردوا على من خالف ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة و ب ا ل أ خ ص إ ذ ا كان هذا المخالف قد خالف في أ م ر من أ م و ر ا ل ا ع ت ق ا ل و سنرى هذا إ ن شاء الله تعالى يا شيخنا و ا ل آ ن شيخنا سبلا أ ع و د بك إ ل ى العلماء و ا ل أ ئ م ة القدامى و ما أ ك ث ر ه و ما أعظم و اعظم أ علومه وما أ ق و ى حججهم وما أ ج م ل دفاعهم عن الحق وما أ ش د حرصهم على المسلمين ولولاه ما بلغنا هذا المنهج بهذا الصفاء وهذا البيان الذي أ ج م ع عليه علماء العصر وقد ذكرت لك أ ق و ا ل ه أ و ل ا أ ب د أ ب ا ل إ م ا م العظيم الذي لا يختلف في حجته إ ل ا جاهل أ و مفتون إ ن ه مجدد التوحيد وقاهر الشرك ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في مفيد المستفيد إ ن أ س د بن موسى الملقب ب أ س د ا ل س ن ة كتب إ ل ى أ س د بن الفرات فقال اعلم يا أ خ ي أ ن ما حملني على الكتاب إ ل ي ك وما ذكر أ ه ل بلادك من صالح ما أ ع ط ا ك الله من إ ن ص ا ف ك للناس وحسن حالك مما أ ظ ه ر ت من ا ل س ن ة وعيبك ل أ ه ل البدع و ك ث ر ة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أ ه ل ا ل س ن ة وقواك عليهم ل إ ظ ه ا ر عيبهم وطعن ا ل عليهم ف أ ذ ل ل ه م الله بك فصاروا ببدعتهم مستيري ف أ ب ش ر ي ا أ خ ي ب ث و ا ب ذ ل ك و ر س ا ل ة ط و ي ل ة المهم أ ن ه قال رحمه الله فعمل على مصيره و ن ي ة وحسب ف ي ر د ا ل ل ه ب ك ا ل م و ت د ع ا ل م ف ت و ن ا ل ز ا ئ غ ا ل ه ا ئ ل فتكون خ ل ف ا من نبيك صلى الله عليه وسلم ف إ ن ك ل م تلقى الله ب ع م ل يشبهه يشبهه يعني خير ان يرد على ا ل م و ت د ع و إ ي ا ك أ ن يكون لك من أ ه ل البدع أ خ او جليس أ و صاحب ف إ ن ه جاء في ا ل أ ث ر من مشى إ ل ى صاحب ب د ع ه مشى في هدم ا ل إ س ل ا م وجاء ما من إ ل ه يعبد من دون الله أ ب غ ض إ ل ى الله من صاحب ب د ع ه وقد وقعت ا ل ل ع ن ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ه ل البدع الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا ف ر ي ض ة ولا تطوعا كلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاه ازدادوا من الله بعدا فارفض مجال مجالس مجالستهم و أ ذ ل ه م و أ ب ع د ه م كما أ ب ع د ه م الله و أ ذ ل ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ئ م ة الهدى بعد ا منقول من مجموع الفتاوى و ا ل إ م ا م محمد عبد الوهاب المجلد السادس وقال م ن قيم الجوزي رحمه الله تعالى ورحم شيخه في بيان أ ن و ا ع ا ل أ ق ل ا م قال القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع س ن ة المحقين وكشف أ ب ا ط ي ل المبطلين على اختلاف أ ن و ا ع ه ا و أ ج ن ا س ه ا وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في ا ل أ ق ل ا م نظير الملوك في ا ل أ ن ا ه و أ ص ح ا ب أ ه ل ا ل ح ج ة الناصرون لما جاءت به الرسل والمحاربون ل أ ع د ا ئ ه وهم الداعون إ ل ى الله ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع د ة الحسنه المجاهدون لمن خرج عن سبيله ب أ ن و ا ع الجدل فهم في ش أ ن وغيرهم من أ ص ح ا ب ا ل أ ق ل ا م في ش أ ن كلامك شيخنا واضح جدا كل كلماتك م د ا ه ن ة للاخوان المسلمين تمنع العلماء من كشف بدعه وشركاته ي وضلالاته بدعوى أ ن ه م يصومون ويصلون ويحجون وجعلت شركاتهم ي أ خ ط ا ء لا تستوجب الرد إ ذ ا كان يا شيخنا السدلان إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة والصوم والحج من موانع الرد على المخالف فقد أ خ ط أ ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم حين رد على الخوارج بناء على قولك و أ ع و ذ بالله وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج ل أ ب ي بكر وعمر وجميع ا ل ص ح ا ب ة ولنا تحقرون صلاتكم إ ل ى صلاتهم قيامكم إ ل ى قيامهم ص ي ا م ك م إ ل ى صيامهم فالخوارج أ ع ظ م ص ل ا ة و أ ع ظ م ص ي ا م و أ ع ظ م ت ع ب د من إ خ و ا ن ك المسلم ورغم ذلك قال فيهم خير ا ل أ ن ا م صلى الله عليه وسلم إ ن أ د ر ك ت ه م ل أ ق ت ل ن ه م قتلعات و أ م ر بقتل ه م و استئصال ه م فقال صلى الله عليه و سلم ا ق ت ل و ه م ف إ ن في ق ت ل ه م لاجرى لمن ق ت ل ه م يوم ا ل ق ي ا م ة و قال فيهم هم كراب و قال فيهم من ا ل أ و ص ا ف ما لا يعيد و ل ك م في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله و ل يوم ا ل آ خ ر و ذكر الله و كذلك ما ف ع ل ه علي ب ن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه بهؤلاء الخوارج المتعبدين ما نظر إ ل ى صلاتهم ولا إ ل ى صيامهم ولا إ ل ى س ا ئ ر عباداتهم ب ل نظر إ ل ى مدعاتهم مدعات ا ل ح ا ك م ي ة أ ت ر ي د أ ن ن س ك ت على طعمات الإخوان المسلمين وفضائح ا ل خ و ا ر ج وكفريات ا ل ج ه م ي ة ومصائب القديانيين و ا ل م ر ج ئ ة و ا ل ر و ا ف ض و أ ص ح ا ب التبليغ هؤلاء كلهم يصدون ويحجون أ ت ر ي د أ ن يسكت العلماء على بلاوي ا ل ج م ع ي ة جمعيه احياء التراث أ ن ت بقولك هذا يا سدلان تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف الخلفاء الراشدين وتنادي بمخالفتهم وهذا لا يحسب لك بل يحسب عليك شيخا ب أ ن ه ا م خ ا ل ف ة للحق و م د ا ه ن ة للباطل و أ ن ا أ خ ش ى شيخا أ ن تكون من الذين يدعون إ ل ى ح ر ي ة التعبير و ح ر ي ة الاختيار و ح و ر ي ة الانتماء و ح و ر ي ة الاعتقاد و ح و ر ي ة الاتباع أ و ا ل ع ب ا د ة باسم حقوق ا ل إ ن س ا ن دفاعك يا شيخ السدلان على الاخوان المسلمين يدل على أ ن ك إ خ و ا ن ي ودفاعك على ا ل م ف ت د ع ة يدل على أ ن ك تحوم حول الحماه توشك أ ن تقع فيها العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ر ث ا ل ع ل م و ا ل غ ي ر ة عليه و أ ن ا لا أ ر ى لك هذه ا ل غ ي ر ة بل و كل من فهم المنهج من المسلمين لا يرى لك هذه ا ل غ ي ر ة ف ا س أ ل الله تعالى أ ن يمن عليك بقلب ف إ ن ه لا قلب لك وهذه و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوان المسلمون يا سدلان هم داء الزمن و محنه ا ل أ ز م ا ن لا هناء ولا أ م ا ن أ ه ل ك و ا ا ل ح ر ف والنسم وقادوا الناس إ ل ى المهالك وجعلوا على كل مهلك مهلكا هالكا سلكوا بذلك خططا قد أ ت ت أ ك ل ه ا حقا جعلوا لكل ط ا ئ ف ة من الناس داعيا خاصا هالكا ورضوا به مرجعا ومرشدا إ ل ى الضلاله ه ا د ي ة فانظر إ ل ى هذا التخطيط في منهجهم الى ا ل د ع و ة وانظر إ ل ى هذه الخطط ا ل خ ب ي ث ة التي ل ل أ س ف الشديد نجحت إ ل ى حد كبير لتكون إ خ و ا ن ي ا و أ ن ت لا تدري الناس الذين يحبون التمييع والخفيفه من الدين جعلوا له من الدعاه يوسف القرضاوي وعمرو الخالد, وعمر الخالد هذا الماري وهذا ن ا ل ه ا ل كان س ل ا ت و ص ل بين جميع الناس المسلمين واليهود والنصارى و ا ل ر و ا ف ة و أ م ا ا ل ن ا س الذين يحبون ا ل إ ر ج ا ء ويظنون الوسطي ة والعتدال ا في الحدود و ا ل أ ح ك ا م ويجوز م ر ا ج ع ت ه ا من ط ق ي ا ومن أ ص ح ا ب الهبل ا ل أ ك ب ر جعلوا لهم من الدعاء طارق سودان ي و أ م ا الناس الذين يحبون التجديد في مفهوم الدين و ا ل ر ف ا ه ي ة يقودهم عمر عبد الكافي أ ش د الناس بغضا ل أ ص ح ا ب ا ل ع ب ا ء ة والسواك والناس وهم ا ل أ غ ل ب الذين يحبون آ ث ا ر التقليد في ا ل د ع و ة مع التجديد في المضمون و ا ل ت أ ث ي ر بالمظهر الخارجي و أ م ا الشباب خ ا ص ة الذين يحملون بركان العواطف ويميلون إ ل ى تكفير الحكام والمجتمعات ب ط ر ي ق ة خ ط ي ر ة فيها مكر ودهاء وتقطع الاصل من الدين بالحيل و ا ل م د ا ه ن ة جعلوا لهم أ ش د الناس خ ط و ر ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الدين وعلى ر أ س ه م أ ب و إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن وهذا الثعلب عرعو عدنان وصاحب اللسان اللاذع المغراوي عبد الرحمن و أ م ا أ ص ح ا ب ا ل ع ا ط ف ة ا ل ج ي ا ش ة والدموع ا ل س ي ا ل ة والقلوب ا ل ر ق ي ق ة ا ل ف ا ر غ ة من الذين يحبون القصص والخرافات فقد جعلوا لهم دعاه كثيرين وعلى ر أ س ه م نبيل العوض وعائذ القرن ومحمود ا ل م ص ل ي و أ م ا أ ص ح ا ب الضحك والمرح فقد سخروا له مهرجا م بحق إ ن ه مجدي غني و أ م ا الناس الذين يحبون و يعشقون خرافات القدامى من ا ل ص و ف ي ة الذين لا يفرقون بين ما هو جائز وبين ما هو غير جائز جعلوا له م هذا الطيار موسى الشريف النبي صلى الله عليه و سلم قال الدين الدين و ش م ع ن ى الدين أ ي واحد يشرح الكلمه ة د و ش م ع ن ى الدين يعني أ ن ه حاصر الدين في ا ل ن ص ي ح ة الدين كل الدين في ا ل ن ص ي ح ة قالوا لمن ننصح قال لله ننصح لله وللكتاب ولرسول ه نعم ولي ا ئ م ة المسلمين وعامتهم الدين النصيحه نعم شكرا وكذلك الرد على المخالف بالحق والبيان ن ص ي ح ة ع ا م ة للمسلم و أ م ا الرد إ ذ ا كان مقرونا بالتعيير والتنقيص فهو من خصال الفجر ل أ ن ه لا غرض له في زوال المفاسد على الذي رد عليه ولا في اجتناب المؤمن للنقائص و ا ل م ع ي ن و إ م ا قصده التشهير والفرح إ ذ ا كان ما يرد به عليه من المعاصي و ا ل أ خ ط ا ء ا ل م ت ع ل ق ة بالفرد او قصد استنقاص الشخص وطعن ا ل في علمه ل ا س ت ص ا ر ه أ م ا م ع ا م ة الناس حتى يعتقد أ ن ه على غير علم كما يفعل أ ب و إ س ح ا ق الحوين بكبار عنماء أ م ف ر ب ع من, من هذه ا فهذا يدل على كلة حياء وكلة حياء أداب العدامي أ خ ل ا ق ل أ م ث ا ل هؤلاء ا ل ط ع ي ن بغير ع ي م وهذا ملموس جدا أ ي ض ا نهارا جهارا في عالي حسن ونصفهم أ ومما ت ع د ل ه وأخشى قول بفعلك هذا أن تعانق أن ن ق ل قال وافق طبقه أو من قال الطيور على أشكالها ومما يشد و ر على أ ك ا ا ل ه من عضدي في هذا الكلام قول الحافظ بن رجب الحمدلله رحمه الله الذي قال و أ م ا إ ذ ا كان مراد الراط بذلك إظهار من رد عليه إظهار رد عين من وكان ت ب ي ي في ن ونحو جهله وخصوله العل ذ ك م ح رد م سواء كان ر ه ل ذلك في وجهه في وجه من رد عليه او في غيبته وسواء كان في حياته أ و بعد موته وهذا داخل فيما قال ه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمس و د ا خ ل ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يا م ع شاء من آ م ن به سنه ا ولم ي و ولم يؤمن بقلبها ل تؤذو المسلمين إ ل ى آ خ ر ا ل ح ه د ا ب ن رجل م ح م ل ي في ق ض ي ة النصيحه ي ب ي ن الفرق بين النصيحه و ل ت ع ي ن ف ي ق و ل و رحمه الله أما بعد فهذه كلمات م خ ت ص ر ة ج ا م ع ة في الفرق بين ا ل ن ص ي ح ة والتعيير ف إ ن ه م ا ي ش ت ر ك ا ن في أ ن ك ل منهما ذكر ا ل إ ن س ا ن بما يكره ذكره وأن يشتبه وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصوم يعلم أ ن ذكر ا ل إ ن س ا ن بما يكره محرم إ ذ ا كان المقصود منه مجرد ا ل د م والعيب والنقص أما إذا كان في ه م ص ل ح ة ل ع ا م ة المسلمين خ ا ص ة ل ب ع ض ه م وكان ا ل م ق ص و د منهم ت ح ص ي ل تلك ا ل م ص ل ح ة فليس ب م ح ا ر ا ب ل م ن د و ب إ ل ي ه وقد ق ر ر ع ل م ا ء ا ل ح د ي ث هذا في كتبهم في الجرحي و ا ل ت ع د ل وذكروا ف ر ق بين ج ر ح ا ل روات و ب ي ن ا ل غ ي ب ة ورطو بين من سوى بينهم ا من ا ل م ت ع ب د ي ن وغيرهم من ل ا ي ا ت س ع ع ل م ه م و ل ا فرقا وللا فرقا ولكن يجب ان يكون هناك افضل حديث و ل ا ا ل ت م ي ي ز ب ي ن من, من, من لا تقبل ر و ا ي ت ه و ن هناك افضل و ب ي ن ت ب ي ي ن خطأ م ن أخطأ في ف هناك م م ع ا ي ل ت ا ب و ا ل س ن ة وتأول ش ي على غير ت أ و ي ل ه و ت م س ك بما لم ي ت م س ك به ليحذر م ن ا ل ا ق ت د ا ء به ف ي فيه م أجمع ا أخطأ وقد ا ل ع على ل ذلك م ا جواز ء أ ي ض ا ولهذا نجد في كتبهم المصنف ة في أ ن و ا ع العلوم ا ل ش ر ع ي ة من التفسير و ش ر و ح الحديث و ا ل ف ق ه و ا خ ت ل ا ف العلماء وغير ذلك ممتلئه بالمناظرات و ر د أ ق و ا ل من ت ر ا ف أ ق و ا ل ه أ و من ت ر ا ف أ ق و ا ل ه من أ ئ م ة السلف و ا ل خ ل ف من ا ل ص ح ا ب ة و ل ت ا ب ع ي ن ومن ب ع د ه ولم يترك ذلك أ ح د من أ ه ل العلم ولا ا د ع ا في ه ط ع ن ا على من رد عليه قول وسبب ل ولا ا ذنما ولا المصنف ي في الأدم ا ل ا فينكر عليه إقامة إقامة ر ة وسبب ذلك أ ن علماء الدين كلهم ولان ى قصد إ ظ ه ر الحق الذي بعف الله بعف به ب يكون صلى الله عليه وسلم ولأن ي الدين كله لله و ل أ ن تكون كلمته هي العليا وكل هم م ع ت ر ف و ن ب أ ن ا ل إ ح ا ط ة بالعلم كله بغير شذوذ شيء منه ليس هو م ر ت ب ة أ ح د منهم ولد دعاه أ ح د من المتقدمين ولا من ا ل م ت أ خ ر ي ن فلهذا كان ا م ة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أ و ر د ه عليهم و إ ن كان صغيرا ويوصون أ ص ح ا ب ه م و أ ت ب ا ع ه م بقبول الحق إ ذ ا ظهر في غير قولهم انتهى ك ل ا م ه وقد اشتهر عن الشافعي رحمه الله أ ن ه قال ما ناظرني أ ح د فباليتم ما نظر أ ح د فباليت اظهرت ا ل ح ج ة على لساني أ و على ل س ا ن ه وقال المحرج أ ي ض ا في ذلك هذا يدل على أ ن ه لم يكن له قصد إ ل ا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظر أ و يخالفه ومن كانت هذه حاله ف إ ن ه لا يكره أ ن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته ل ل س ن ة لا في حياته و لا في مماته و هذا هو الظن ب غ ي ر ه من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ا ل ذ ا بين عن ه و القائمين ب ن ص ر ه م ن السلف و الخلف و لم يكونوا يكرهون م خ ا ل ف ة من خلفهم ا أ ي ض ا بدليل ع ر ض ل ه و لو لم يكن ذلك ا ل دليل قوي عندهم بحيث يتمسكون به و يتركون دليل ع ل ل ه و قال أ ي ض ا من حاجه رحمه الله و من ر ج ب رحمه الله هم بل ر د ا ل م ق ا ل ا ت ا ل ض ع ي ف ة وتبيين الحق في خلافها ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ليس هو مما يكره أ و ل ئ ك العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه فلا يكون داخلا في الغيبه بالكليه إظهار فإن خطأه المخالف للحق فلا للحق لكراهته لذلك فإن كراهة مخالفه للرجل ليس من الخصال المحمود ة بالواجب على المسلم ان يحب ظ ه و ر ا ل ح ق و م ع ر ف ة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته او مخالفته هذا وهذا من ا ل ن ص ي ح ة لله ولكتابه ولرسوله ودينه و إ م ة المسلمين وعامتهم ذلك هو الدين كما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ت ل ا م الشيخ ابن رجب ا ل ح م د ل ل رحمه ا ل ل ه شيخ سدلان إ ذ ا كان الرد على المخالف يستوجب أ و ل ا نصحه سيرن كما تتعمون قبل أ ن يشهر به فلماذا لم ينصح أ م ي ر المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وقع صبي ع ابن سلفي يده ولم يركن معه إ ل ى بيتي أ و ركن قصد النصيحه والتوجيه و ا ل إ ر ش ا د و إ ن م ا أ م ر بضربه و جلد ظ ه ر ه و قد جلده أ ر ب ع امرات و ثم هجره إ ل ى ا ل ك و ف ة و لم ي ك ت ف بضربه لعظم ما جاء به و ما جاء به صبير لم يكن أ ع ظ م م ما جاء به اولا المخالفون الذين ت د ا ف ع عنهم و تداهنوا و ت س ت و ج ب له م ا ل نصح و ت ح ر م ا التشهير فما جاء به أ ب و إ س ح ا ق الحوين من أ م و ر ع ق ا ئ د ي ة كالحاكميه وغيرها هي من ا ل أ م و ر التي يجب الرد عليها دون نصح ورغم ذلك لم ي ب د ح العلماء حتى نصحوه و أ ب ذ ل و ا له النصح و بينوا له عظم خطا ولكن ل أ ن ف ت ه و إ ع ج ا ب ه بنفسه و علمه حجب عن قلبه ر ؤ ي ة الحق وعن نفسه ضحض الباطل وقال أ ن علم الشيخ ربيع في علمه هو ا ل د ك ي د ة يعني استصغره و تقال له وقد ر أ ي ن ا هذا من ق د ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال يا اتق الله دخل على صبيغ أو قال له صبيغ نصحه صبيغ أو فالطبيب إ ن ه ذ م خ ا ف فإن هذا مخالف ف للحق الله فإن هذا مخالف لمنهج الصحابة ما عام له بقدر ما جاء به من عظم القول والحدث والإحداث ل اتق بقدر هذا وإنما عام ما جاء ا به من عظم الماهر حين يعالج المريض ينظر إ ل ى مرضه ف إ ن كان المرض في البدن ولا يتعدى وقدم ل عالجه المكان والزمان ا يتعدى في و له النصح ك ا ل ح م ي ة مثلا و أ م ا إ ذ ا كان المرض وباء وعدوى فيجب كشف ا ل م س أ ل ة للناس منعا للكارثه ة منعا لاستحفال ا س ت ح ف ا وتحذير الناس من هذه العدوى و إ ن ق ا ذ ه م منها والنصح هنا للمريض لا يفيد لأن ا ل ك ن ه و ا ا ء م ت ع د د هو ان يستوجب ا ت ح ا د ا ل أ ط ب ا ء و ل لك ان من ك ل ط ب ي ب ح ت ى لا ت ع م الكارثة كارثة و أ ن ا أ س أ ل ك ي ا ش ي خ ت و ا ب و ي س ت و ج ه ويستوجب ويستوجب ويستوجب ويستوجب ويستجيب ويستجيب و ي س ت ج ي م ي ن ا ب ن ي ب ن ب ا د رحمه الله من ق ب ل و ه ل ي س ت و ج ب النصح للقاعدة أ س أ ل ك ي ا ش ي خ ويستجيب و ت أ ن ت ج ب و ي س ت ج ب ا ل ه ا ت ف أ و ب ا ل ر س ا ل ة ولن نصحت القاعده او نصحت ا ل ج م ع ي ة ح ي التراث لمنع ردود الشيخ ربيع و الشيخ عبيد و الشيخ صالح أ فوزان انت مانا صحت وليس ذلك من باب نصحك له م لا إ ن م ا من باب مداهنتك له أ م اما قولك شيخنا لسنا شيخنا ب ع ص و م ي ن ه ذ صح أما قولك لا يقال فلان وفلان الذي جاء ونشر أ ح س الظهر الناس كله وتعلم وعلم و ن المحاضرات التي فيها الخير إ ل ى غير ذلك من المداهنات أ م ا سمعت شيخنا قول الله تعالى وقدمنا إ ل ى ما عملوا من ع م ل فجعلنا وهباء م غ و ر ة ه ل ما ق د م ه هؤلاء المخالفون للناس مما ذكرت ي ب ل غ ما قدمه التابعي الكبير تاريخا لا وصفا عبد الرحمن بن ملجم ي الم يجل ه عمر بن الخطاب أ ل م يكن من ت ل ا م ذ ة م ع ا د ب نجاب رضي الله عنه فمن قتل علي خ ا ل ف ة المسلمين غير بدعته وخروج عن المسلمين ما ارى منك شيخنا إ ل ا صريح ا المدان ه ة لهؤلاء المخالفين بسكوتك عن أ خ ط ا ئ ه م ا ل ع ا ر م ة ومناهضتك للذين يردون عنه بل و أ م ر ك للناس من م ق ا ط ع ة كل من يرد عنه عليه هذه م د ا ه ن ه و و ل ا ي ة غير ش ر ع ي ة وولايه غير شرعيه الشيخ ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى يقول يقول ابن ت ي م ي ة لكن خ ا ص ة رحمه الله وتجب ع ق و ب ة كل من انتسب إ ل ي ه وتجب ع ق و ب ة كل من انتسب إ ل ي ه أ و ذب عنه او أ ث ن ى عليه أ و عظم كتبه أ و عرف بمساعدته ومعاونته أ و كره ا الكلام فيه أ و أ خ ذ ي ع ت ب ر له ب أ ن هذا الكلام لا يدري ما هو أ و من قال إ ن ه صنف هذا الكتاب و أ م ث ا ل ه ذ ه المعابي التي لا يقولها إ ل ا جاهل أ و منافق بل ت ج ب ع ق و ب ة كل من عرفه ا ا ل ه ولم ي ع ا و ن على القيم ا عليه ف إ ن القيم ا على هؤلاء اعظم ا ل وجبات ا ل أ ن ه م أ ف س د و ا ا ل ع ق و ل و ا ل أ د ي ا ن على خلق من المشايخ و ا ل ع ل م ا ء والمولوك و ا ل أ م ر ا ء وهم يسعون في ا ل أ ر ض فساد ا و ي ص د و ن ه عن سبيل, عن سبيل مجموعة الله م م ج وقال ع ايضا ألست ترى م ع أخي ابن ت ي م ي ة رحمه الله وقال بعض الامام أ ح م د محمد انه ي ف ق ل علي أ ن أ ق و ل فلان ك ذ ا فلان ك ذ ا فقال إ ذ ا سكتت ن ت وسكت ت أ ن ا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقل و إ ذ ا كان النصح واجبا في المصالح ا ل د ي ن ي ة ا ل خ ا ص ة والعامه مثل نقل الحديث الذين يغلطون أ و يكذبون كما قال حيث س ع ي د س أ ل ت مالكا والثوري والليث ابن سعد اظنه و ا ل أ و ز ا ع عن الرجل يتهم في الحديث ف ق ا ل بين امره ومثل أ ئ م ة البدع من أ ه ل المقالات المخالفه الكتاب و ا ل س ن ة والعبادات المخالفه الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ن بيان حاله م وتحذير ا ل أ م ة منهم واجب ا باتفاق المسلمين حتى قيل الامام أ ح م د بن حنبل الرجل يصوم ويعتك ص ل ي و ف أ ح ب إ ل ي ك او يتكلم في أ ه ل البدع فقال إ ذ ا قام وصلى واعتك ف ف إ ن م ا هو لنفسك و إ ذ ا تكلم في أ ه ل البدع ف إ ن م ا هو للمسلمين هذا أ ف ض ل انتهى كلام امام احمد ويستمر الكلام ابن تيميه رحمه الله قال فاذا هذا كلام الان فاذا ا ل د ع ا ء ك ان الردد الرد ينحصر فقط على المشركين و م ص ي ب ة ا ل م ص ا ئ ف فقولك هذا يدفع بالناس الى ا ل ت ن ق ي ب في الناس بحثا عن المشركين فيمن وجدوا منه بعض الشرك سواء شركا عمليا كان او شركا لفظيا اتهموه بالشرك ورد عليه و ك ف ر و الا يكفينا ما نحن فيه من التكفير حتى نزيد م س أ ل ة التشريك فقولك هذا يا شيخ سدلان يدفع إ ل ى التفرق و ا ل ت ح ز ب والطعن بدل الاتحاد والائتلاف والوفاق ولو قال بهذا أ ح د من العلماء القدامى والمعاصرين لسلمنا لك ذلك رغم ما فيه من هلاك الشيخ عبد المالك ا ل رمضان حفظه الله بعدما سمعت قولك في جوابك الماضي في الرد الذي قلت فيه الضفدع البري يوقع سدلان في ا ل ب ر ك ة الضحله حين خشيت من اليهود والنصارى هذا الخلاف الذي بينها المسلمين ا ل ش ي خ ع ب د ا ل مالك رمضان حفظه الله يقول لك وما حجتهم إ ل ى المقولات ا ل ب ا ط ل ة لا تصدع الصف من الداخل ولا تثير الغبار من الخارج ولا تحرك ا ل خ ي ل ا ت بين المسلمين نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهكذا و أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن أ ن يقال لهؤلاء هل سكت المبطلون لنسكت أ م أ ن ه م يهاجمون الاعتقاد على مرءا ومسمع ويطلبوا السكوت اللهم لا نعيذ بالله كل مسلم من تصرف ح ج ة اليهود فهم مختلفون على الكتاب مخالفون للكتاب ومع هذا يظهرون ا ل و ح د ة والاجتماع وقد كذبهم الله تعالى سبحانه فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتت وكان من أ س ب ا ب لعنتهم ما ذكره الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر ف ع ل لهذا انتهى كلام الشيخ لهذا أ ق و ل لك يا شيخ السدلان إ ن السعي إ ل ى توحيد ا ل ك ل م ة وتقويه روابط ا ل أ خ و ة ا ل إ ن س ا ن ي ة بدل ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ودون الاجتماع على ا ل ك ل م ة السواء وهي ك ل م ة التوحيد ب أ ق س ا م ه ا ا ل ث ل ا ث ة إ ن م ا هو تشبه بالكفار باليهود والنصارى الذين هان عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنتم ترون أن ترون والنصارى اليهود فاردتم ي وحدة و ج ت م ا ع غ م كفرهم و ع م و ح ي د ه لله ت ع ان ل ى فأردتم أ نفعل فعلهم ونحقق مناهجهم قصد الوصول إ ل ى الاتحاد و ا ل أ ل ف ة هذا باطل لا أ ص ل ه في الدين القيم لا يمكن أ ب د ا ولا يشهد بذلك أ ح د لا من السلف ولا من الخلف من أ ن الاتحاد والائتلاف يمكن تحقيقه دون تحقيق التوحيد لله أ و ل ا و ق ب ل ك ل شيء فكل الروابط التي تقام بين المسلمين أ و تريد تريدون إ ق ا م ت ه ا بين المسلمين على غير التوحيد سرعان ما تنقطع وتنهار ولقد صدق شيخ الحديث المعاصي ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله حين قال وما أ ع ظ م ه من قول قال رحمه الله و ل هذا أ ن ا أ ق و ل اليوم لا ف ا ئ د ة مطلقا من ت كتير المسلمين ومن ت ج م ي ه م ثم تركهم في ض ل ا ل ه م دون ف ه م هذه ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة لا إله إ ل ا الله و هذا لا يفيدهم في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة انتا كلا شيخا س د الباني أ ل رحمه الله يا شيخا ن س د ل ا ن ا ل رسول الله علي ه و سلم قال صلى الله عليكم ذ ل ا لا يرفعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم او كما قال حتى ترجعوا الى دينكم اي وجوب م ر ا ج ع ة ح ق ي ق ة التوحيد او وجوب رجوع الى ح ق ي ق ة التوحيد فذلوا اذن بالدليل لا ي ر ف ع ه ا ل تكتل ولا الاخوه الانسانيه الذل يرفع ه الله تعالى ب ا ل ر ج و ع إ ل ى تحقيق توحيد ه سبحانه وقبل كل شيء ف أ ن ت بقولك هذا يا شيخ سدلان ي د ل على أ ن ك خائف و ج ل من اليهود والنصارى ل أ ن ن ا مختلفين ل أ ن ن ا مختلفون لذلك تريد تكتيل المسلمين خوفا من تكتيل اليهود والنصارى وهذا عين الباطن والحق ي ج ب توحيد المسلمين خوفا من ر ب العالمين فترك ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد ا ف ت د ا ء خوفا من الاختلاف فسق ظاهر وجهل مظلم وجهاله جهلاء و ت ض ل ل للحق و ت ق و ي ة للباطل وانكار لرسالات كلها ونشر للشرك و ا ل إ ل ه الناس في هذا الزمان أ ح و ج ما يكونون إ ل ى تصحيح عقائده وتوضيح معنى التوحيد ح ق ي ق ة تفصيلا وبيانا ولا يكفي المصطلحات ا ل ع ا م ة ب إ خ ر ا ج الناس من هذه ا ل ح ي ر ة التي لا تريد أ ن تغرب نارها ويزول ل ه ب ه ا اسمع يا سدلان الى كلام إ م ا م الدنيا ابن باز رحمه الله تعالى وينصح ه و العلماء فضلا عن ا ل ع ا م ة ويا ل ه م الناصح قال رحمه الله على أ ه ل العلم في كل مكان أ ن يوضح للناس دينهم و أ ن يبينوا لهم ح ق ي ق ة التوحيد و ح ق ي ق ة الشرك كما يجب على أ ه ل العلم أ ن يوضحوا للناس وسائل الشرك و أ ن و ا ع البدع ا ل و ا ق ع ة بينهم حتى يحذروا وقال الفتاوى فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا المصدر المهمة المسلمين الحذر من هذا الشرك على البدع في نفس جميع من من ومن هذه、البداع. وسؤال أ ه ل العلم المعروفين ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة والسير على منهج سلف ا ل أ م ة عما أ ش ك ل عليه من أ م و ر دينه حتى يعبد الله على بصيره انت هكذا الشيخ ابن باز رحمه الله ش ي خ ن السدلان اعلم رحمك الله أ ن ك خالفت إ ج م ا ع العلماء القدامى والمعاصرين من أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ولا أ ح د يقول بما تقول و أ ن ت في مكان لا يجوز فيه ا ل خ ط أ م ط ل ق فهي ل ج ن ة د ا ئ م ة ل ل إ ف ت ا ء ولا أ ح د من أ ع ض ا ئ ه ا الفضلاء حفظهم الله يقول بما تقول و إ ل ا لكانت ل ج ن ة ه ا د م ة ل ل إ ف ت ا ء و أ ع و ذ بالله من ذلك فاتق الله شيخنا في نفسك وفي تفرد الله شيخنا الناس ولا على الناس بل على العلماء والدعاة ما إنكاره على بل على وجب ولا تحرم عليهم ما وجب فعله فهذا خلاف ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة و إ ج م ع ا ل أ م ة و إ ل ا فبماذا يحفظ الله هذا الدين لولا أ ن قيمه له من يرد عليه ا ل أ ب ا ط ي ل الملحقات به و ا ل أ ق ا و ي ل ا ل م ص س ق ة به و ما فعلها إ ل ا المبتدعات المخالفون و أ م ا المشركون شيخنا فلا خوف منهم ف إ ن ا نعرفهم ولا يخفون ع ل ي ن ا شيخنا ا ل س د ل ا أ ق و ل ه ا بتواضع من يدافع عنك من هؤلاء المخالفين ويرد ما قلته في هذا الرد من الحق وما قدمته لك من أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة والعلماء و أ ن ا أ ط ل ب من هؤلاء المخالفين أ ن يثبتوا بطلان ما قدمت وما ق م ت هل يستطيع ابو اسحاق الحوين أ ن يبطل ما دافعت به على ا ل س ن ة ومنهج السلف الصالح هل يستطيع محمد حسان أ ن يفند هذه الحجج والبراهين أ و عروض أ و ا ل م غ ر ا و ي أ و عبد ا ل خ ا ل ق عبد الرحمن أ و ا ل م أ ر ي لا والله أ ن ا أ ت ح د ى أ ح د ى منهم أ ن يبتلوا شهودنا أ و يضحى ذو حججنا ل أ ن الحق قوي بذاته سواء قاله صغير الناس أ و كبير ه هو الشيخ أ ب و إ س ح ا ق حوين ولعلنا أ خ ذ س م ع من بعض الشباب أ ن ه م يطعنون في هذا الشيخ ويقولون أ ن ه مجروح من كبال وعلي اهل العلم فبمعرفتكم بهذا الشخص و بهذا وبهذا العالم أ خ وبهذا ا ل المرض و بركض فيكم وهذا ا ل ذ يريد ي ص ا ح ب السؤال أ ن تبينوا هل يعني يلتف ش اقول ب ن ا الشيخ والسماع حول لدروسه أشريطة أم يأخذ مما ا البعض ل ه بأنه م ج و ا يا ع ل اخواني ل ل ا ع ش ي في إسحان نحن نكلمك عن مبدا أ م م و أ س ا س من أ س ا س ا ل ش ر ي ع ة أ ن التفرغ والطعن والتحذف ليس من دين ا ل إ س ل ا م و أ ن الله جل وعلا قال إ ن الذين فرقوا د ي ن ه وكانوا شيعا لست منهم في شيء إ ن م ا امرهم من الله